ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى فَتَطْمَئِنَّ أَعْيُنُهُمْ وَلَا يَحْزَنُنَّ وَيَفْرَحُونَ بِمَا آتَيْتَهُمْ كَلِهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَنِيمًا لَا يَحِلُّ لَكِن نِسَاءٌ مِنْ بَعْدُ وَلَا تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا نِسَاءٍ إِلَّا فَنَ لَكُمْ إ طَعَ مِن يرَ نَاغِرينَ إِنَاهُ لكن إذ دُعيتُم فَدقُوا فإذاَا قعمتُم فَنْ تَشرروا فإذاَا قعتُم فَنْ تَشروا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 وما كان لكم أَن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدو شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما